كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يعظ أ ص ح ا ب ه ويردهم الى الله وينصحهم مع الحي القيوم وهم من أ ح ي ا الناس مع الله ومن أ ق ر ب ه م ن الله يقول استحيوا من الله حق الحياء فيقولون له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهم يظنون أ ن الاستحياء دخول ا ل إ س ل ا م وهذا من الحياء لكن م ر ت ب ة الحياء الكبرى أ ن تجعل بينك وبين المعاصي حجابا قالوا يا رسول الله والله إ ن ا لنستحي من الله حق ا ل ح ي ا ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس ذلك بحق ا ل ح ي ا ة حق ا ل ح ي ا ة أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى ومن تذكر البلا ترك ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا قال أ ه ل العلم الحياء في العين أ ل ا تنظر بها إ ل ى ما يغضب الله عز وجل وحياء العذن ا لا تسمع بها ما يغضبه تبارك وتعالى وحياء اليد أ ن تكون م ح ب و س ة تحت ط ا ع ة الله عز وجل وحياء الرجل ان لا تمشي بها إ ل ا في مرضاته عز وجل